فلام ترو غاثموت اثخر فام ازجيور قلبي لليل من المرامس اللي تثبوه يمشي فريد ثقوه اكنرذم إيفان يثري Aknar dam divani threed, يا دفلال يا رب إن ألبو يسمن كلثك تفتت نغر من المحام سلا يوف يست بنفس اللي سيفه الفلفله <متصفيق> يربكوني في القران ان قل يزمن كل تكتشف ده في النور دي الغرفه من المحان سلا يوف يست بنفس اللي سيفه سيسمى الله الرحمة في زوران نتجرور يرزي لفحة الله الرحمة فيتسمي زوران نتجرور يرزي لفحة غنادي صور في ما انتسيك اني ما ديسميرسك وغن الرمز صار في تمغلي تحت مميل ومصغي دي وثاقرو بالبال Vranavi Zoranviel, في tytsiin, niin, että ei se viivisi kätyä vuohen. Väläinen safiikki mulli, hätsi me milla muzinkin, viivitä parukilimapen. Veneera, jessi, viera, pih, neä edi أنغا يا سيدي يا ربي لا يهدك من غير لا يعود يغفر, يغفر لي سلام لا متروغة ثامور يثخر فامسوس شيء يغلفي الدنيا من مار مثل لي في بوس يمضي فريت أخذك نرد مدي فاني فريت فلا متروغة بيت خرفا متفسد السحيو غا مثي ليليم بالمارة مثلني في, في البوط يمثي فرير تاقود كنار دمتي فاني تريم غسيت وفرست جنو هيا كور محوث تعلم دهن غا تثلالي غسيت وفرست جنو Aya guremahur Täällä mittena gaita fylääli Rasiisä uo färässä tekeen nort Aya Täällä mittena gaita fylääli Rasiisä uo färässä tekeen nort Aya